يلا كمل زي ما انت واعتبرني مش هنة ما انت جنبي زي غاية مش مقصر فيك انا ابعيد احسن مش هضايا وقت اكتر من كده مش سعيب لي حلو البديلة الا فكرة بعطنا يلا كمل زي ما انت واعتبرني مش هنة Göm bi Go يا بايع كل حاجة ليه بتعمل كل ده كنت عايزة تبقى جمي ترعي في يا ربها هو صعب عليك دياني ولا ده طبعك كده ما اتفاجتش من نهاية كنت حاسس بها قول يا بايع كل حاجة ليه بتعمل كل ده عايزك تبقى جندي ترعي في يا ربها هو صعب عليك دياني ولا ده طبعا